يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَلَبُّشًا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَلَبُّشًا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ حَجَرًا مَّحْجُورًا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 خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا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 فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرجُونَ نَصْرًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَدَّقْنَا أَوْ وَأَمَّا فَيَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَظَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَسِحَأَن تَتَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أن أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ انهم الاكالانعام بل هم اظلوا سبيلا الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثُمَّ قَضَطْنَاهُ إِلَيْنَا قَضْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نشورا وَهُو الذيذ أقْسَلرْ فياَا حَب شْر دَيْن يدَي رَرحمَتِه وَأَنزَلنا مِن السَّم إِمَا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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْنَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ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 قَالُوا رَبَّنَا رَحْمَنَ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا أَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا منيرا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 وَيَخْلُدُ فِيهِمْ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ إِلَّا مَن صَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ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 وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قُلْ مَا يَعْذَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِذَامًا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> طاسم تلك آنة تِلْكَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنَّ شَأْنَنَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا إِذًا يَتَرَبَّصُونَ بِهِ وَإِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي سَأَخَافُ فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم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 قال فعملتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين وَتِلكَ نعمََّةٌ تَمُُّهَا عَلََّْ أَن بَتَّبَن إ الصَّائين قلَ فِي الرعَعوونُ وَماَا رَبُّ العالملَمين قلَ رَبُّ السَّمَاوكِ وَالْأَرْضِ وَماَا بَيْنهُ مَا إِ كُتُم قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ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 لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَأَنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا, وقالوا بعذة فرعون إنا لنحن الغالبون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 قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين أَوْ حَين إى موسَاءًا أَسرِ بِعبَادِ إكُم مُتَّبَعُون فَأَْرسَلَ فرعون فِي الرَّعون فيِي المَدَ إ حشررين إِهَا أُول وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقٌ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَتْ لَا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِئَةٍ كَطَوْدٍ عظيم وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ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 أتي يوم الدين رب هد لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعل لي من ورثة جنة وَ فِبِْأَب إِهُ كَانَ مِنَ ال الطَّ وَلَا تُخزِنِ يَومَ يُبَعس يَوْمَ ل ي فَعمَالُ وَل بَنُون إِللاا مَنْ أَتَ اللهَّه بِقَللبٍِ سَل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 فكبكبوا فيها هوا الغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون دالله إن كنا لفي ضلال مبين إِنَّ سَوْءَكَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَفِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ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 كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رَبِّ العالمين فاتقوا الله وأطيعون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 لَنْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ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 ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فَتَّقُ الللهه وَطعون وَماَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجرٍ إن أَجرَْ إِلاا عَ رِّ عَلَمِين أَتَبَنونَ بِكُِّرِيي آيَةَ تَعْبَثُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِ عَى عََّكُمْ تَخلدُون وَإِذاَا بَبَشْتُم بَبَشْتُمْ جَبارين فَتَّقُ اللهه وَأَطيعون وَاتَّقُل الذي أَمَددَّكُمْ بِمَا تَعللَمُون أَمَددَّكُمْ بِأَعَامِ وَبَنين وَجََّاتِ وَعيُون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 وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ ۚ طَلْعُهَا حَبٌّ ۖ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِنَا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ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 ولا تمسوها بسوء فان يأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحون نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 قالوا إِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مُنْقَلِبٌ رَبَّنَا الْجُنُونُ وَأَهْلُ مَا يَعْمَلُونَ فَنَجِّنَا هُوَ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثمَُّدَ مَرْنَآخَرين وَأَمْطَرْناَا عَلَيهِم مَّطَا فَسَ أَمَقرَرُمُ ذَرين إِ فِي ذَلِكَ لآ يَتَ وَمَا كانَ أَكْثَرهُم مُؤمنِنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ العزيز الرَّحيم كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الأُولَىٰ ۚ قَانُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنَّنَا لَمُكَذِّبُونَ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 وإنه لتنزيل رَبِّ العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وَلَمْ يَكَُّهُ آيَةً أَ عَمَهُ علَمَااءُ بَنِي إِسر وَلَ نَ الزَّلنهُ على بَعْض الأعْجَلين فَقَرَأهُ عَلَ مَا كانَوا بِهِ مُؤمِين كَذٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ مَحْنُنَا مُنْذَرٌ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَتَرَوْا أَن تَمْتَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ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 فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْضِب جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنعَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهْمُون وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ قَلْبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم زينا لهم اعمالهم فهم يعمون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخرتهم الاخسرون وَإِنَّكَ لَتُنَقًّا الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّاهَا وَلَّامُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْهَا يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ نَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ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 وَارِثًا سُلَيْمَانَ نَدَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمَبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ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 لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَا كَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إن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 أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَآتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنَسَنَنظُر أَصَدَقْتَ أَم أن كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ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 قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إليك وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَعْظِرُه فَنَاظِرَةُ بِمَا يَقْجِع الْ المُرْْسَلُون فَلَََّا جَ أَسُلَيْمَا نَ قَالَاءَةُ مِ الدُّونَ مِ بِمَالٍِثَمَا آتَانِيَ اللهَّهُ خَيْيررٌ مِنَّ آتَكُمْ بلَلْ الأأَاتُم بِهَدتِكُمْ تَفْرَحون إْرجَع إلَيْهِمْ فَل نَأتَّهُ بِجُنُودِلاقِبَلَ لَهُ بِهَا وَلا نُخْرِرجََّهُمْ وَل نُخْجَنَّهُم مِنْهَا أَذَِّ تَوَهُم صغِرون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 قال الذي حِدَهُ عمُنَكِتابابِ أَنَ آتكَبِهِ قبلَ أَنْ يَْتَدَّ إلَ كَطَفُتْ فَلََّا رَآهُ مستُْتَقِق وَ عِندَهُ قالَالَ هذا مِنْ فضَلِ رَبّ قال هذا مِن فضْلِ رَبّ لَبللُ وَنِي أَشْكُرُ أَمْ أكفُر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 فلما جاءت قيل أهكذا عرش فقالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ قَبْلُ مِن كَافِرٍ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عن قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ ممرد مّن نَّقَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ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 قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تفتنون وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيته وهو اهله لنبيته وهو اهله ثم لنقول لوليه ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ تَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ ان ادمناقناهم وقومهم اجمعين فتنكب بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لا ايه لقوم يعلمون وان الذين امنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قَالَ لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون